حرق قلبي الزكيه احسين احسين يا نعل حرق قلبي الزكيه يا سعد على الوطي حرق قلبي الزكيه يا طلب ميمون يا يجي بلية أحامي عن حرم سيد البري ووسد القاع فرسان علومية وانفضك الغبار الجاهلية وانفضك الغبار الجاهلية Rakkeau poesitsi, se on arvella, että se on arvella, että se on se With the abelcebar il faut-me, على with the abilce يجل ساجل بطن بالهادي وحيد ولا ضد المني نادي يجلهم بالشهادة اعتقادي ولا طخ همجي لبن الدعيه ولا طخ همجي لبن الدعيه سير نعدل الوطيات حرك القلب السكيه سير نعدل وبعد العفرس تصهل واختفى الصوت ونزل جبريل ينشد قلبه مفتوح وينك يا ابو اليمة الحاشمية وينك يا ابو اليمة الحاشمية حرق قلب الزجية سيانة على الوطية قلو الزيجية سيادة عدى الوطية رادي ينحب يدور عصب طويا جثة الأكبر ناصر الدين السليب مقطع ويسهم بالعين شبه المرتضى وحامل الحمية. الشبيه لمرتظة وحامل حمية حرق الغزجية سيانة عدى الوطية حرق الغزجية سيانة عدى الوطية نظر عباس يمام قطع شفوف وعمد بالرأس طر وجيد مزروف ملائك السماء بجرحه كروف ونهر العلقوم يصيحش بديه ونهر العلقوم يصيحش بديه على ريق يا ابو الزكيه سياد عدل الوطن على ريق يا ابو الزكيه سياد لمح قاسم وعرس وضو ويشموع وتنوح على الهرم لو تسكب دموع عايش قلبي تليز ما بفدك يا ظلوه وضال مال الحرم من عنده جاي وظن مال الحرم من عند جاي على قلب السكيه في دعن سمع صوت الرباب ينادي قدر من الحليب وسالبني هاهرد لي يا من فقدكنك ابني فط ما بالسهم ما تدري هي فط ما بالسهم ما تدري هي حرق الضزجية سيانة عدى الوطية سيكي يا سيد عمل وصل جثه لي بقونا حرم مذبوح وجزعه صاحت لا علني لا جروح <tompain> دمت بطحتي اركان وميه على قلب الزكيه سينا الوطن والضيه حرق حسيان على الوطية حرق قلب الزجية حسيان على الوطية للشاعر أبو غيث المياحي